اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من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 وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ, فأنبتنا به جَنَّاتٍ وَحَبَّ حَصِيدًا وَالنَّ أخلب آسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وَثَمُودَ وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد Afa'eena bil khulq al-awwal, balhum fi labsim min khulq jadid. Walladhalqan al-insan wa n'alamu ma tuwsus bihi nafsu wa n'hnu aqarabu alihi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 ذالك ما كنت منه تحييد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كن في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لديه عتيد ألقيا في جهنم ما كل كفار عنيد من ناعل معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما اطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد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 ويشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن أَشَدُّ أشد منهم بطشا فنقبوا, فنقبوا في البلاد هل من محيص